كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَهُ كَرَهَةُ الْمُجْرِمِينَ إِذِ اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بشرى به قلوبكم وَمَن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عن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 فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَابَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ ضَاءَ بِغَضَبٍ فَقَدْ ضَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جهنم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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِن أُولِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن ينتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قد سلت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 وَلَوْ تَعَاوَنْتُمْ لَغُلِبْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاتَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 يَأْرُنُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقَتَيِ الْبَرْقِ وَقَالَ إِنِّي ذَرِئٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عذاب الحريم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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوه ومربط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمون هم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فوف اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم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 مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يكفرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين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 يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ياتكم خيرا مما أُخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 َّذينَ آمَنوا مِم بَعْضُ وَه جَروا وَجَهَذُ معقُم فَأْولائِكَ مِنكُمْ وَأُلُ الْ الأأَرحامِ بَعْضُهمم أَولَا بِبَعظم فِي كِتَابِل إَِّ اللهَّهَ الله بِكُلِّ شيءَيْ النام